بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للنات حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية تنقلبهم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 بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شائر فليأتنا بآية كما أوصل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون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 ثم صدقناهم الوعد فأنزيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرِيَةٍ كَانَتْ فَاضِلَمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا أَخَرِينَ فَلَمَّا أَحْسُرُ بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَا سَاكِنِكُمْ لَا لَكُمْ تُسْأَلُونَ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 لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لذنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض وَمَن عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هم يَنشُرُونَ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا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 وَإِذَا رَأَاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ قُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ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 بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتُبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ ٱسْتَهْزَءَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا۟ مِنْهُمْ مَا كَانُوا۟ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُؤْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ وَلَا هُمْ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 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال عبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاتبين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 فأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي لَهَا لها عاكفون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 فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعذهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم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 وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ التي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَافِلَهُ وَكُلًا جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِعُقْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَمْنَا هَذَا سُلَيْمَانَ وَكُلٌّ أَثَيْنَا حُقْمَهُ وَعِلْمَهُ وسخرنا مَا داود الجبال يسبحن والطين وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لهوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 وَكُنَّ لَهُمْ عَافِظِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِي الْضُرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الْرَّاحِمِينَ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 وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 اقُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ إِنْ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آدِيَةً مَا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا دَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أوسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوعى إلي أنما إلهكم إِلَهُ إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى عين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون